فَإِنَّهُ رَجُونٌ مِذْنُهُ شَفَاعَتَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أشرى في بدر في الكون أشرى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحال يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم <سؤال> يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المسدد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفر يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واسلح وسهل ما قد تعوى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد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 Ya Rabbi, cinti aku. Ya Rabbi, cinti aku. Ya Rabbi, cinti aku. Ya Rabbi, cinti aku. Ya Rabbi, cinti Ya Rabbi, cinti aku. Ya Rabbi, cinti aku. Ya Rabbi, cinti يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي والثوى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم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 Salam في الوجود كرمه وأحسانه تعالى مجده وعد ما شانه خلق الخلق لحكمه وتوى عليه علمه وبصت لهم من فايد المنة ما جرت به في أكداره الكسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت برادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والويوب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 Wtirazat burd al awalim btiraz tekrim. Allahumma salam wa salam asraf salat wa taslim. Ala syy. تجلى الحنك في عالم كدسيه الواسع تجليا انقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحسر فراده بتعدات ولا يمل تكراره بكثرة تردات حيث أبرز من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب illa min sawabi fadlillahi ala habib ya la qalbin sururuhu bihabibin 'amal anama nawalan yalla man sharrafal wujud bi غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناها في مجده وتعالى لاحظته العيون في مجدلته بشرا كاملا يزيح الظلال Wahai manusia, sesungguhnya Allah berada di atas segala tempat. Sesungguhnya Allah berada di atas segala tempat. Sesungguhnya Allah berada di atas segala tempat. Sesungguhnya Allah berada di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 Fman fajatu hadi al bisharat wa telqaa'ha b qalb insalim, faduhu dia ila sirat mustakim. Allahumma salli wa salli masraf عليه وعلى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادتا يقرب بها لسان عما تضمنه الجنان من التشديك بها والاذع تذبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك النذعان والتشديك شواهده وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا Fakan في ذلمة الجهل للمستبسرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتشر سرها في البهر والبر اللهم صل وسلم بأجل السلوات واجمعها وأسكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأكبل عليه غاية الإكبال صلاة يتسل بها روح المسلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه Wa ala alihi wa sahbihi al-lazina artaqawu sahwata al-majdi bi kurbih Wa tafaiyawu Maggatir al-akwan binashr dzikrahum nasiim. Allahumma salli wa sallim asrof salatim wa صل وسلم وبارك عليه وآله أما بعد فلما تعلقت رادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تحصيص للبشر الكريم بالتكديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيدة التسوير في العالم المتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوسف الكمال المتلك والحسن التام والزين فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في علم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ذوره وبهر تشويكا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع Wey teruapan birohi zanik naim. Allahumma salam wa salam asraf salat wa وسلم وبارك عليه وآله وقد آن للقلم أن يخدت ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شان هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والكرتاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة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 خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاك بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي اخبرني عن اول شيء خلقه الله قبل الاشياء قال يا جابر ان الله خلق قبل الاشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم من نور. نور المصطفى نور المصطفى ما لا الأكوان ما لا الأكوان حبيبي محمد محمد محمد خير المرسل اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله ومنذ عن به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقات جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نتقد بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد قرب أوان ودع هذا الحبيب، أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمتر الجود لله على أهل الوجود تسج.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 ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور والنور ياهد الحائرين ضياؤه Wafal hashir zillu al-mursalin lwa'u, huwa al-nur Fi الحشر ظل المرسلين لواه تلقا منا الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين وَمَشْهُودُ أَهْلِ الْحَقِّ مِنْهُ لَطَائِفُونَ تُخَبِّرُ أَنَّ الْمَجْدَ وَشَّأُوهُ فَلِلَّهِ مَا لِلْعَيْنِ مِنْ مَشْهَدِ اجْتِلَاء يا رِزْقَ عَلَى أَهْلِ الْحِجَابِ جِئْتَ لَأُون أَيْنَ نَزِحَنَّ Ajab man malakul nawaih nidau, maril tuh fakana dzikr buran lih يا حبا فإن لقاء أحبابي قلبي دواء إن عالم أن عشاق ضعيف fa inna liqa ahbabi kal Telah habibir salatan, biharf min al ashwaq yahlu hijau. Ayah saizin. كبايح وطر في بع تجري دماء شرفنا برويتي سيدنا فيا ربي شرفنا برويتي سيدنا Jeli cedal, hati berkithiri cedau, dan ashrafa 'abdin jul qasdi liqa'u 'alayhi salatullahi ma وَمَا أطْرَبَ الْحَادِفَ طَابِحِدَهُ مَعَ الْأَنْ وَالْأَصْحَابِ مَا قَلَمٌ نَشِيدٌ هُوَ الحائرين ضياؤه فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن أموت وبرز الحامد المحمود Mudh'inan lillahi bita'zimi wassujud Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Wa ala alihi wasallam Ya Nabi Salam alaihi a <laughs> بالله الرحمن الرحيم ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم اللهم إنا لنا أتمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا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 وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقددين المدينين واغفر للمذربين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على إبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرس المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في ختمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين